ما جميل التي فيها ماءنا واجعل لي حياة لنا في كل خير واجعل لي موطراحه لنا من كل شر اللهم اننا نسالك عيشه هنيه رميته سويه ومردا غير مخز ولا فاض اللهم انا نسالك خير المساله خير الحياه وخير الممات وثبتنا وسق الموازيننا وحقق ايماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا وكلهؤلاء من الجم الجن اللهم ان ومتلعنا بأسناعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيي لنا واجعله الوارك منا واجعل فحرنا على من ظلمنا Ik ben er